بسم الله الرحمن الرحيم شعبة حول الثلفية من سلسلة الثلفية للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله والآن مع فضيلته. اللهم اغفر شرورا وسوءا أعمالنا، من يحذى الله فلا ملوم له، ومن يذل من صلاة هذه له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ياسف تقوم ربكم الذي خلق كل من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 ومن يرضى الله ورسوله فقد فاز فولا عظيما أما بعد حين خير الكلام كلام الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في الدرس الماضي فلونا عليكم فقرة لبعض الكتاب الإسلاميين في العصر الحاضر يتكلم فيه عن جانب من جوانب الدعوة السلفية ومدى تأثيرها في المنتمين إليها ولعل الذين حضروا الدرس السابق يلكرون تجيدا قول الكاتب المشاد إليه في تصاؤله واستدراكه بقوله ولكن هل استطعتم أن تركزوا هذا النفهوم الصحيح في نفوس المنتصبين إلى طريقتكم؟ تكلمت عن هذه الجنة بالذات جنة يكفي ويشفي في اعتقاد البرش الماضي وانا اتكلم عن بقيتها فقد قال الواقع يؤكد ان قليلا منهم قد اخذ نفسه بهذا المنهج ان الاكثرون فعلى البرز من ذلك لا يرون في المذاهب إلا عدو يجب القضاء عليه، وقد أينا وسمعنا من كبارهم بين علاه من المجاهر بهذا الرأي ومن أسطحهم من يقول لا بد أولا من إحراط كتب المذاهب جميعا. هذا الكلام. يعزوه الكاتب الى بعض المنتسبين الى الدعوة السلفية وهو يجعلهم تشميل كبارا صراوة ولعل هذا التقسيم يشير الى محاولة الرجل الى انصاف الذين يتكلم فيهم نقدا والذي يهمني من التعليم على هذه الأشطر إنما هو أمران اثنان أحدرنا أهم الآخر سنبدأ بالأهم ثم بما دونه الأول هو ما موقف الدعوة السلفية بالنسبة للمذاهب وعلمتها هذا هو الأمر الأول والأهم كما ذكرنا والأمر الآخر هل في من ينتسب إلى الدعوة السلفية من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي ذكره الكاتب وعزى طرفا منه الى كبارهم وطرثا اخر منه الى انشاطهم انشاطهم اما الامر الاول فنحن من زند دائما وابدا وتكلمنا عن شيء ذلك في الدرس السابق فلا اريد اني طالع نقول دائم وابدا ان ان هذه الدعوة الدعوة السلفية إذنما تقوم على فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح الذين هم الذين كانوا في القرون الثلاثة المشهود له بصيرية في الحديث الصحيح بل هذه الناس قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولئم الأربع وغيرهم ممن عاصرهم أو تقدم عنهم عليهم أو تأخر عنهم شيئا قليلا كل هؤلاء من أئمة السلف الصالح فنحن بهم نفتدي وإياهم نتبع في دعوتنا هذه ولذلك فلا يتصور إطلاقا أن يذم رجل سلفي المشرب والمذهب لا يتصور أن يطلع بثها في إمام من عينة الصمين أو أن يذمهم أو أن يتمنى حرق كتب هؤلاء الأئمة وعدم الاشتفادة بها لقد كنت متحدث عن جانب من هذه الحقيقة في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أن الأئمة وبخاصة الأم الأربعة لهم الفضل الأول في توجيهنا هذا المنهج الصحيح في اتباع الكتاب والسنة وقد جمعتم في مقدمة صفة الصلاة أقوال الأم الأربعة التي فيها توضيح هذا المنهج في اتباع الكتاب والسنة وعدم الجمود على التقليد والجمود على اتباع المنائب ذكرت أقوالهم هناك ولا أريد لطالبي ذكرها وحسب مثال واحد منها حيث اتفقوا جميعا على التلفظ بهذا المثال ألا وهو قولهم إذا صح الحديث فهو ما يأبين لذلك فنحن نعتقد أن الدعوة السلفية قائمة على تقدير الأئمة حقا قدرهم فإن وجد هناك ناس ينتمون للدعوة السلفية ولكن يصدر منهم بعض الكلمات التي تعتبر ظلما للأئمة وليهودهم ولعلومهم بل وغمى لهم بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الكاتب فنحن نقول بشراحة ان من المبادئ التي قامت عليها الدعوة السلفية بناء على انها قائمة على الكتاب والسنة ففي الكتاب والسنة ما يؤيد أنه لا يحمل أحد وزر أحد، كما قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزر أخرى؟ وجاء في السن الصحيح أن رجلاً من الصحابة أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أولان الله فقال هذا ابنك قال نعم قال أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك لا تجني عليه ولا يجني عليه هذا كتفسير للآية السابقة ألا تزر وازلة وزر أخرى فإذا صدرت مثل هذه الكلمات من بعض من ينتمون إلى الدعوة السلفية فالدعوة ليست مسؤولة عنها ولا عن قائليها لهذا الذي سمعتم من الآية والحديث الصحيح ونحن نعترف آسفين أنه قد تصدر مثل هذه الكلمات عن بعض المتحمسين من السلفيين من الذين لهم خلط او طبا خاص من ذلك الحدة ومن ذلك ان يكون عقله وراء لسانه ولسانه قبل عقله فهو يقول قبل يفكر هذا لا نستطيع ان نبرع من مثله بل ومن امثاله دعوة من الدعوات فهؤلاء أصحاب الرسول صلى الله وسلم عليه لم يخلوا فيهم من نزلت فيه بعض الآيات ومن غضب منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا ربما سبه وشتمه ولعنه ذلك لأن في كل طائفة وفي كل هماعة من لم يتأذبوا بأذب الدعوة ولم يتخلقوا بأخلاقها فنحن نأخذ من هذه السطور في نقد هذا الكاتب لبعض الدعاة المنتمين إلى السلفية نأخذ ناحية فين ثلاثين قلت إحداؤنا أهم من الأخرى الأولى أن يعرف الجميع أن الدعارة الشرفية لا تقوم على هضم حقوق العلماء كيف والقرآن الكريم يقول ولا يجر منكم شناء قوم على أن لا تعذلوا تعذلوا هو أقرب للثقة فإذا كان القرآن الكريم يأمر المسلمين جميعا بأن يعدلوا في إصدار أحكامهم حتى في من يبهدونهم فكيف يكون شأنهم في من يحبونهم لذلك فنحن على ما كنا ذكرنا منذ قرابة 20 سنة من احترامنا لأهمتنا واقتدائنا واتباعنا إياهم ولكن وهذا من بيت القصيد كما يقال إننا نختلف عن جماهير المسلمين الذين لا ينتمون للدعوة السلفية نختلف عنهم في اتباعنا وفي تعظيمنا وتوقيرنا لأمتنا اختلافا جذهية ولعل هذا الاختلاف يكون سببا ومثالا لحفيظة بعض من لم يهضم الدعوة السلفية جيدا سواء ممن ينتمي إليها أو ممن لا ينتمي إليها ولكنه يتبنى بعض أفكارها وأرائها نحن حينما نوقع العمى ونعظمهم لعلمنا بأنهم هداتهم ودعاة إلى هذا الذي نحن ندعو إليه من الكتاب السنة وبالنظر إلى أنهم وصائط بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإننا لا نعتقد أن هناك طريقا لطلب العلم سوى الطريق الذي يعرفه كل الناس وهو أن يتلقى الجاهل العلم عن العالم فليس لدينا الطريق يدعيه بعض المنتصفين إلى بعض الطرق الصوفية أنه يمكن الإنسان لو كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب أن يتلقى العلم بغيره هذا الطريق المتبع في تلقي العلم وهو ما يسمونه بالإلهام الإلهام عند كثير من الصوفية يكاد يشبه يشبه الوحي. ومن المؤسف أن نذكر هذه الحقيقة المرة وهي أن الإمام الغزالي يذكر شيئا من هذا الطريق الإلهامي في أول كتابه إحياء علوم الدين فيذكر أن الإنسان مع مجاهدته لنفسه ومراقبته لربه ومناجاته إياه في خلاياته يمكن أن يتلقى من الإلهام علم ما لم يعلم ويذكر هو غيره طريقة خاصة أن يجلس في غرفة المؤمنة وأن يضع رأسه على ركبتيه وأن يؤمد عينيه ويجلس هكذا في ظلمات ثلاثة ظلمة الغرفة وظلمة غض العين وظلمة في المشرب نفسه والاتجاه الذي يتجه فيه على خلاف تلقي العلم فيترقب أن ينزل عليه شيء من الرحي الذي يسمونه بالإلهام من هنا جاءت عبارة يرددها كثير من الصوفية المتقدمين منه والمتأخرين وهي قولهم حدثني قلبي عن ربي لا يقول أحدهم كما يقول أمة الحديث حدثني فلان فلان ولا يقول أحدهم كما يقول علماء الفطر قال فلان في كتابه عن فلان وإنما ثورا يقول حدثني خلبي عن ربي أيضا هذا مجال البحث طويل لا أريد أن أتوى فيه لأن في صدى البيان نقطة الاختلاف بيننا نحن السلفيين الذين نشترك مع جماهير المسلمين في تقدير رئيم واهترامهم نشترك في هذه النقطة نحن نعتبر العلم وسائل ونستطاع ليبلعون العلم عن الله ورسوله فنحن لا نتبعهم رجواتهم ولا نجعل اتباعنا اياهم غاية من غاياتنا. لأن الهاية الوحيدة هي أن نعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أزله ربه عليه في كتابه أو بينه هو عليه الصلاة والسلام في سنته فهؤلاء العلماء الأجلاء نحن نتخذهم وسائط ليبلغون دعوة الكتاب والسنة أما الجماهير من الذين يشتركون معنا في تقدير علماء هؤلاء واحترامهم فهم قلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء إن صح إطلاقنا هذه اللظة فيهم جعلوا اتباعهم إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء العمة هي الغاية والدليل وبضدها تتبين الأشياء الدليل أن كل منهم راضي بإمام وتمسك بكل أقوال ولا يتمسك بشيء من أقوال من الآخرين وهي أكثر وأكثر لأن قوال عمة ثلاثة أو لأن أقوال عمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال إمام واحد ولذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده وفي القسم الذي أصاب الإمام الحق في ذاك الذي يقلد هذا المقلد أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم من جهة وعرفنا أنهم وسائل وغسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع كما هم بيّنوا ذلك بوضوح في تلك الأطوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتابنا في الصلاة هم يقولون مثلا لأدفاعهم وأصحابهم خذوا من حيث أهلنا فخذوا من حيث أهلنا تأكيد لهذا الذي يقول انهم ليسوا مقصودين بالاتباع وانما المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه دون سائر الناس وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا أو الدليل لمحبة الله عز وجل كما في الآية المشهورة قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإذا الفرق هام ويمكن إيجازه بكلمة قصيرة دعوتنا تنحصر في إفراد النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع فهو عندنا لا مثيل له ولا شريك له في الاتباع لا نتبع أحد من بشر إطلاقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أما غيرنا المتغولون عندهم كثر كما هو معروف وليت أن الأمر الأمر في الاتباع عندهم انحصر في اتباع العمة الاربع وليت ان الامر انحصر عندهم في اتباع تنامزة هولا العمة وليت ليت ولا فائدة من ليت مطلقا ولكن هذا التخصير بيان ان الامر خطير جدا ان الامر بتوالي الايام ومضي السنين صار المتهوئون عند المدعين الاتباع للأمة الأربع لا يمكن حصرهم بالألوف المؤلفة إنك إذا جئت إلى رجل متفقف في مذهب ما واحتجت عليه بكتاب, بكتاب إمام من هؤلاء العمة وكان هذا الإمام هو إمام هذا الإنسان الذي ينتمي إليه الحنفي والشاج مثلا فجئت بالنص من كتاب الإمام قال لا نحن لا نتبع هذه النصوص خلق أنت رجل حنفي أو الشاج يقول له ما نستطيع أن أخذ من نفس الإمام إذن هو وأخذ ممن أخذ ممن أخذ ممن أخذ وحتى يصل إلى الإمام إذن هم يأخذون من المتأخرين ولا يأخذونها من الأئمة المتقدمين كانت المشكلة في الحقيقة نتوهمها محصورة بين دعوتنا اتباع كتاب السنة وتوحيد الرسول عن صلاة في الاتباع دون الأئمة الأربع الأقطاب الأربع بحق العلم وإذن المشكلة أضحى من ذلك فإنهم يأبان علينا أيضا أن يضلوا التابعين العلم ليس عندهم من العلم ومن الثاقب والوعي أصولا وقرآن أن يجدوا في أنفسهم قدر الاستطاع الاتباع لعلم أنفسهم وإنما يتبعون من من من من إلى المئة إلى الفقير في العصر العظيم ونحن عندنا ح وشواهد كثيرة جدا في مناقشاتنا القديمة قبل انتشار الدعوة السنفية أنا ألكر جيدا مرة نطل إلى بعض المشايخ يقول في الله رحمة الله أني أقول بعدم مشروعية تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب ومؤذين راتب هذا المسألة يعرف أخواننا ومن لم يعلم فلا فليسأل الذي يعلم فلقيت أمام المسجد قال أنت تكون كذا وكذا قلت معه قال كيف هذا قلت بهذا قال العم وأتيته بكتاب الأم للإمام الشافعي وهو شافعينا فعلا فلما قرأت عليه إذا أرقى نحن وقت أكثر بكلام الإمام لا يأخذ بكلام الإمام قلت له لماذا قال أنه جاء بعد الإمام الشافعي أئمي وبرسوا أقواله فوجدوا في فيها الراجح والمريوح نحن يأخذ بما رجحهم أنا أحببت أن ينفذ نظره إلى ما يتعبوننا به قلت له إذن في كلام الشافعي راجح والمريوح يعني في صواب في خطأ فجاء من بعده وتميز صوابه من خطئه فدهش التجول بهذه المفاجاه ثم نصح الموضوع وقال نحن باجوريون نصر شعيون نحن باجوريون هذا واقع كل المقلدين ان الحنفي اليوم يقلد ابو حنيفه ولا الشافعي يقلد الشافعي وهذا لا سائر المقلدين اذا ما دام لا بد من الرجوع إلى متبوع ونحن متبوعنا محمد صلى الله عليه ولا يعني هذا أن لا نقدر كلمات العيمة لكن يعني هذا أننا لا نتبع العيمة لذلك وأشخاصهم أما الرسول فنتبع لذلك فهو إذا قال كلمة لا نرجع فيها إطلافا أما إذا قال إمام من المسلمين فضلا عن شيخ من المشايخ المتأخرين إذا قال قولا فنحن لسنا على مذهب من يقول من المشايخ من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا نحن نقول له لما أي عالم قال قولا نحن نقول له لما ما الدليل ما الحجر من كتاب والسنة ذلك لأننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة هذه فارقة وفاصل حامل بيننا نحن السلفيين الذين نقدر العمة وبين مقلديهم الذين أيضا يشاركوننا في تغيير العمة ولكن فاعتقادنا يؤطون لهم مذية مع رطاء الله عز وجل لأحد من البشر إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم الشيء الثاني يجب أن نعترف به وهو أن هناك بعض الأفراد من المنتمين للدعوة السلفية تصدر منهم كلمات ثالثا تكون صريحة تدعن في النذاب وتعرفا أكون تلويحا أنا أقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتصادنا لأن العلماء المجتهدين كمن قبل دائما وأبدا هم معجورون أصابوا أم أخطأوا بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجوه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجوه لذلك الذي نعتقد أنه معجول عند الله عز على كل حال نعما عرفنا من هؤلاء عمنا من جهدهم وخشتهم من ربهم وإرادهم عن الدنيا وصدعهم الحق الذي كان يؤمنون به كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من المجوه أن ينال منهم ولست في هذا الكلام أعديكم بشيء جديد أثار إليها الكاتب هذه كلمات موجودة على قائرها ولا يوجد نسبتها إلى الدعوات ثم يقول هذا ولا خناف بيننا على أن شواغ المسلمين ممن لا ينطبق عليهم الوصف بطلب العلم أو التحقيق غير المكلفين بمثل مسؤولية أولئك المميزين كما ذكر في الدرس السابق وصفا للدعوة السلفية وأنهم يدعون اتباع الكتاب السلم وأنهم يدرسون المباهر الأربع ويناقشون دلتهم بواسط هذه الدعوة بأنها دعوة سط لكن الآن نريد أن أما هذا العمل الذي في الطبيعي التحقيق العلمي لا يستطيع عامة الناس وهو كلام صحيح لكن ما بناه عليه هو عيد صحيح كما ستسمعون لذلك يقول ولاخلاك بيننا على أن سواد المسلمين ممن لا أنت بتعليم الواسط بطلب العلمي أو هم غيره مكلفين بمثل سوليث أولئك المميزين هنا الشاهد في خطور الكلام اللي قال فدعوتهم إلى التحلل من المذاهب إنما هو استجراء لهم إلى الشك في, في الدين نفسه وكفى بهذا تضليلا لهم ودطعا لمجموعهم إلى هاوية الدراع وعلى راجع نفسر موقف البوط والحامد رحمه الله من اللعنة الهبية على اعتبارها في هذا المنظور خطراً يهجد الشريعة الإسلامية هذا الكاتب مع الأسرخ الشديد في أول كلام يلتقي مع السلفيين على طول خط في آخر كلام يخرج عنهم على طول الخط وصلت في هذا يعود لها شيء واحد وهو أن الدعنة السلفية لما كانت بالقضية الحال المفهوم الصحيح للإسلام وكان الإسلام بواقعه دينا شاملا بكل من الإنسان وفي كل زمان ومكان كان بطبيعة الحال الدعوة السلفية ايضا لا تختص بطائفة من المسلمين دون الاخرين ان هي تدعو الناس جميعا كما يتدعو الاسلام لان الدعوة السلفية هي الاسلام من يكون صحيح فان يتدعو الاسلام المسلمين جميعا ان يتمسكوا باسلامهم لا تخص الدعوة السلفية طائفة دون أخرى لا تفزق من حيث الدعوة إلى اتباع الكتابة السنة دون مفقف وغير مفقف دون متعلم وغير متعين هي تدعو كل من الفئات وكل أفراد إلى أن يخلصوا لله عز وجل في عبادته هو نبيهم في اتباعه كل المسلمين يجب يشاركون يشتركوا فيها الآن نسمع نغمة يديدة وهذا الكاتب ايضا من المشاكل التي تحيط الدعوة الصنفية انه ينتمي بالدعوة الصنفية واذا عنه الآن يبدو من هذا التفريق السبب في هذا التفريق يعود إلى أن هناك مناسب سبقوا الدعوة السلفية بالانتماء إلى حزب أو جماعة أخرى لا تتبنى الدعوة السلفية لهم مذهبا ومنهيها سبقوا أو سبقوا الدعوة السلفية فلتموا إلى حزب وتحقق بثقافته وأكثر هذه الأحزاب كما تكلمنا بشيء التفصيل في تاريخنا على الكلمة السابقة في الدرس الماضي قائمة على التجميع والتكتيل وتفسير الصاد وليس على التفصيل والضبط في الدين. فما الذي يصير استف فأتي الدعوة الصنفية إلى حد من هؤلاء، هل يعجب بمساعدتها ووضوحه وقوة جهاه، كيف في الجملة؟ ولكن ما كان سبق إليه من التبني لدعوة أخرى قائمة على التكتل والتحزب لا يفسح. حال التكذب، حال التعجب، من حيث الواقع مجالا للدعوة الصليبية أن تدخل إلى شرائح قلبه وأن تسيطر على كل حواسه وعلى كل تصرفاته، تجده هو من ناحي سلفي ومن ناحية ليس صليبيا بل هو ضد وهذا مثال نحن كلنا نتحدث عنه قبل أن نقرأه مصورة. أما هو الشاذان كنا نقرأه في تصرفات بعض هؤلاء الناس نجده يعيش أحدهم وهو يدعي صلافية لكن لا أحد يستفيد من دعوته أو نعم لا أحد يستفيد من تبنيه للدعوة الصوفية مما حوله شيئا إلا شيئا لا يذكر لماذا ولا يدعو الدعوة الصوفية فهو حملها لنفسه ولشخص فقط. أن الشيء الذي يدعو إليه هو حريص ومشته في الدعوة إليه ووعد التكتب ووعد على متعليم إسلاميه عامة لا توضح لمتنميه عن على وجه صحيح كما جاء في كتاب السنة هذا التكتب ووعد لا ما يفسه المجال لانتشار الدعوة السلفية بين جميع طبقات الأمة وأفرادها لأن هذا ينافي التكتل والتحزن كما شرهنا هذا في الدرس الماضي لأننا حين يقول هذا هو الحق نبيه خطاو فدعم ابن ياسي الطريقي سوف ينتصل واحد عن الثاني والأخ عن أخيه وهذا ينافي التكتل لهذا وجه ناس هو نصف صليفي ونصف حزبي. هو النصف الأول فيما يتعلق بشخصه ونفسه والنصف الآخر فيما يتعلق بالمجتمع الذي يعيش فيه. فيه. هو في مجتمع ليس صليفيًا. لذلك هو يريد النزعة عامة الناس. كناس مالج. وعامة الناس يمثلون الأفرياد الصائقة بالمسلمين طبيعة الحال. يريد أن ندعهم متمسكين بمذاهبهم، ولا ندعهم لاتباع كتاب السنة، لأن هذا بزعمه دعو لهم إلى متاهة وإلى ضلال وإلى التورج والسرور من الدين، ولا يرضي الله تعالى عز وجل. نريد أن الفرق بين الدعوة السلفية في حقيقتها وبين الدعوة السلفية في حدود ما يتحمله بعض المنتبين إليها من الأحوال الإسلامية نحن نرتكي مع كل الأحوال في حقيقة واحدة ومن اختلف في طريقة الدعوة التفسيرية إليها والوسائل لتحقيقها نلتقي جميعا أنه يجب على المسلمين أن يستأنفوا الحياة الإسلامية هذه كلمة سوا بيننا وبينها كل ما نقول يجب أن نستأنف الحياة الإسلامية لكن أنا الآن السائل في حدود ما كنا نقرأه في مجتمعاتهم وما نقرأه الآن مجسدا في هذه السطور بين عيننا. من الذي يمثل المجتمع الإسلامي أهم فقط أفراد معدودون في كل قصر وفي كل مصر أن هم هؤلاء المسلمين ما بين عالم ومتعلم وقلم لا يقرأ ولا يتب لا شك أن هذا الجواب الأفير هو الذي يمثل المجتمع الإسلامي فيعرضنا حقيقة أن نتعاون على استئناف الحياة الإسلامية فهل هذا يقتضي أن نقسم الناس قسمين قسم متقفهم بالفقافة الصحيحة وليست هي إلا الدعوة السلفية باعتناف أو الكتب والقسم الآخر وهو الأكبر ندعه كما هو ومعنى هذا أن ندعهم أولا على الجال لأنه ندع طائف الأولى وهي طائف النخب المنتاج من المسلمين نزعوهم إلى اتباع الحق أي كتاب السنة ولا نزعو الجمهور فمعنى ذلك أن هؤلاء على جهدهم وعلى خطائهم بل وعلى ظلالهم فما ليس هذا فقط بل نزعهم على اختلافهم وعلى تنازعهم الشديد الذي من آثاره تحول كثيرون كثيرين منهم أن يصلي المسلم وراءه المسلم بحجة أن هذا مذهب مخالف للمذهب وحتى اليوم تجدون الأمر ظاهرا في امتلاء صلاة كثير من متبعي بل من طلبي المذاهب مما نبذ اعتبار كتاب السنة أو ظاهرة نراها في مناسبات كثيرة كثيرة جدا. إذا قلت لهؤلاء هل السلفيون كنت فواب قال لا أتنم مستدعة فالصلاة وراء المتدعة جائزة في النظام جائزة وهم يحتاجون بحديث نحن نواعفه من حيث نواع ونصححه من حيث الجناية وهو صلوا وراء كل بر وفاجئ هؤلاء لديهم هذا الحديث يمخالفونه وراء يعملون به والمذاهب كلها قائمة عليهم الشاهد هذا الكاتب هنا يريدنا أن ندع جماهير المسلمين على جهلهم وعلى خطائهم وعلى تفرقهم هذا هذا هو الإسلام الذي يقول لا تكونوا من المشركين من الذين يصرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزم بما لديهم تريحون هل الإسلام الذي يدعو جميع الفرق إلى التكاتف وإلى التعادض وعدم التفير يفرق بين القليل من المسلمين لا يدعون فقط وجمهور من المسلمين يتركون كما هم هذا لا يقوله مسلم طهن شيئا من دعوة الكتاب والسلة فهما صحيحا ثم هنا نوضح الأمر بعض الشيء نقول نحن لماذا نقول السلفيون والدعوة السلفية قلنا ذكرنا لكم مراهنة اكتبارا كل المسلمين يدعون اتباع الكتاب والسلح ولكن هذا الاتباع ضيور مقيد بموضوع بملهج محدود بين واضح فرأينا نحن انه لابد من تقييد الدعوة الجتال السنة بما كان عليه السلف الصالح فالسلف الصالح كيف كان؟ هل كانوا جميع العلماء؟ هل كانوا جميعا مثقفين وحكماء؟ أم كان القليل منهم هال العالم وجماهيرهم ليس بعالي فهل كان هناك هذا التقسيم الذي يدند حوله الكاتب العلماء يؤمرون اتباع الكتاب السنة اما جنهور يجب ان يتبعوا مذهبا معينة كل مصمم يعلم بالضرورة انه في القرون مشهود لهم بالفيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب النار كل ما يألم لا ترق بين عالم ومتعلم ولياهد أنه لم يكن في زمن الشلط الصالح مذهب اسمه مذهب أبوكي بكر الصديق تميه إلي بعض الناس فيقول في أنا لك رجل وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي إلى هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخولية عاملة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرد عليهم الجنود على المذهبية عاملة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا أقول بإجمالا والتصميم كيف كانوا كيف ما كانوا يجب اليوم أن يكون كذلك كيفما كان عامة المسلمين في القرور نشود سلام بالفعلية يجب أيضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم ونحن نسعى باستئناة الحياة الإسلامية الحق يجب يعيد التاريخ نفسه أن يعود المسلمين علمائهم كما كان علماؤهم أن يعود المسلمون أتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك أتباع العلماء وعامة المسلمين فإذا قلنا لا نزوا المثقفين والولماء إلى اتباع الكتاب والسنة ونبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشرود وخشية الضلال المزعون فمعنا ذلك علماء لا نكون صادقين حينما ندعو إلى استئناف الحياة الإسلامية. ولن ما وقفهم نحن بالشجاعة العامة الذين يخشى الكاتب هن يظل بسبب دعوتنا إلى اتباع الكتاب الله. الواقع الذي يلوح لي أن الكاتب يشير. إلى ما نسمعه كثيرا كثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفهموا ولم يفهموا الدعوة السلفية لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم وإنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعادائهم وهؤلاء هم الذين يتون بمثل هذا البلاء في سؤال كان لهذه الدعوة كثير من الناس ينقلون عنه بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخطأ يقول بأننا نحن نجوا المسلمين جميعا حتى حامدهم إلى فهم الكتاب السنة من عشراته وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدون الجنهان الأمنيين الذين لا يترون ويختبون يختبون إلى أن يأخذ الفقه والعقيد والدين كله من كتاب السن من عشرة وهم لا يختبون أي ولا رواية حديث صح كلام هذا وصح كلام ذلك العزاء ولكن هل هي الدعوة هكذا نحن ندعو من لا شيئا من العلم أن يتسلق عن كتاب السنة وأن نفرجه له وعميته وأميته عن كتاب السنة ثم يقول أنا أصحن هكذا وأنا مأمور باتباع كتاب السنة هذا لا ينسل صف ما شئ سلفي أو خلفي لا ينسل أبدا يقول بمثلاغ وفرام ورحله قلنا دائما وأبداً وفي الأمس القريب يعني مهار رباه جاءني أشخاص من حلص فيهم شاب نفقض أعض الشيء بلغه من اللعنذابية المعروفة ونحوها ما يشير إلى الأمكانك أنه نحن ندعو الناس بالمعاني يتبع كتاب السمي يعني أن الجهال يفهم كتاب السنة بجهلهم، وشرعت له المسألة بشيء من التفصيل إجازة ويقوت له نص القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهال كسير جعلهم علماء وهم الذين يفهمون كتاب السنة ويقابدهم غير الأما مسمين يعني الجهال الذين لا أفهم كتاب رسول الله تسمين فبكل من التسمين واجبه بنفس القرآن الكريم قال تعالى أَسْأَلُوا عَلَى ذِكْرِي إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِلَّا يخاطب خَافِ الْأَمْمَ هِيَ مَجْمُوعَةُهَا هِيَ عَلَى بَعِيهَا في المفق فيها وأميها يقول أنتم طائفتان علماء وغير علماء غير الأجماء عليهم الرسل وأجماء تسألوا آل ذكر الكتب عالمين ما هو هذا الذي يجدع الناس لكن قد يختلف مع المطلبين في مفهوم العلم والعالم ما هو العلم ومن هو العالم هذا كان أفضل مرة أيضا مثلا عن علمائنا أن العالم هو العالم كتاب السنة وليس عالما لو أحاط بكل كتب الفروع الموهدية علما هذا ليس عالما وإنما هو جعبه وإنما هو كشكول جمع كل ما قالوا العلماء في كتبهم على ما بين هذه الأطوال من اختلافات كثيرة إذا سألته ما هو قول الله وما هو قول رسول الله في كل هذه الأقوام التي جمعتها قالت بكل صلاحة ولا أعلم إذن هو يعترف بأنه لا أعلم دون العلم كما قال مطيم قال الله قال رسوله إلى آخر <تصفيق> شعر المعظم حين قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون معناه اسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون من هم أهل الذكر أهل رقص في الذكر لمزعون طبعا لا أهل الذكر هو كما قال العالى إنا نحن زل الذكر وإنا له يحافظون أهل الذكر هم أهل القرآن أي تسألوا أهل العلم القرآن ولا يكون العالم عالما بالقرآن إلا إذا كان عالما بالسنة لأننا مما في القرآن وأنجلنا إليك الذكرى لتبين للناس منزللهم فالعالم هو العالم بالقرآن المبين والسنة المبينة العالم القرآن المبين والحديث المبين هو كلام رسول الله، ونزل عليك ذكر لتبين للناس ما هو جنونهم. فنحن أيضا العالم هو الذي يقول فيما ما هو في كل أمور الدين في كل ما يقول هذا هو الإسلام. يقول قال الله عز وجل وما سواه ليس بعامة. أي أن الآية جعلت الناس فشمين. العالم يسأله الجاهل والجاهل هذه وظيفته أن يسأل العالم. فهل نسبون إلىنا أن من أصول وظيفة هؤلاء الجهال أن يفهموا ما فهمه العلماء أو أمر المستقين؟ من هذا تتسرب وتورع وتشاع الفريضة؟ ربما سأخذ بعقل بعض. من سمع بالدعوة السلفية في جانب من تفاصيلها تبنها ولكنه تتوى للحقيقة وهي أن الدعوة السلفية لا تسمح من جاهل بأي عالم ولا فتلا نقطع بين الدعوة السلفية وبين كل الدعوات الأخرى الجاهل جاهل مهما الدعا لكن أنا أقول هذه الحقيقة لفهم الدعوة السلفية، وإن كنت أجذ نفس طلبا، إلى أن مثل هؤلاء الذين يستهلون الدعوة بما ليس فيها، ودعاء بما هم رؤون منه، لا أستطيع أن أقول، وهذا ما يدل لي خالٍ أن هناك ناس من من استجاب للدعوة السلفية. ولما يتمكنوا من أن يصبحوا من العلم من الذين يتمكنون من فهم النسل بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة أولاً أما بالاستعانة لأقوال علماء المتقدمين الذين درسوا نصوص الكتاب والسنة ثانياً أقول آسفاً أنني لا أستطيع أن أبرج بعض الأخوان متحمسين الدعوة أنهم قد يكونوا شبهة بأنثال أولئك الذين تنوت الدعوة في دعاتها وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين بالمذهبية أن دعية هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم إلى اتباع الكتاب والسنة هو تضميلهم لهم من الدين طائلا هنا قضية قضية تعلق ببعض أخوانها فأنا أعنصحهم بأن يتسرعوا بإدعاء أنهم أصبحوا في منزل وفي مكان يتنكرون فيها من أن يفهموا نصوص الكتابة السلة استقنالا بما يعطينا دون الاشتعانة ودون الانتفاة الى هذا التراث الظهن الذي ورثناه من عممائنا الذين اشملنا في مقدم تجربة نهاديه الى جهودهم والى فضلهم علينا ومن يأخرى نفيد هؤلاء الذين ينشبون للدعوة ما ليس منها ان الدعوة لا تغطي مجالا لجهال أن يتفهم القرآن والسنة مباشرة ولكن نفسه وليس نقول إن الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جريعا علمائهم وغير علمائهم كلهم يؤمنون باتباع كتاب والسنة لكن العالم استخلالا غير العالم اتباع العالم والفرق الواضح في الدعوة السلفية السلفي الأول لا يقول أنا مذهب كلا تأثم من مذهبه أما غير السلفي يقول أنا ولي كلا تناهوا الحكم هذا التفريق هو الفرق من فروق الجوهرة والظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة الخلفية. والكلمة التي وردت هنا تعني ابقى عامة المسلمين على مذاهبهم هذا حينما يبتلى في مسألة بسألة المذهب وذاك حين يبتلى في سألة المذهب ويبال المجتمع الإسلامي هكذا يرف الولد عن والده الجنود عن المذهب ويصفر على الكتاب والسلمة نسيا منسية إذن هؤلاء الذين يخشون أن يدل جماهير المسلمين لسبب الدعوة الصلفية ما جاءت جاءتنا للخشة إلا لجهدوا للدعوة الصلفية ونحن يأكل متفقين وأرجو أن يأكل متفقين أنا من واجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى والحياة الإسلامية الأولى لديكم فيها مذهب مع أنه كان فيها علماء وكان فيها لغلباء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 و رحمة الله وبركاته.